فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبل وبعضكم ببعض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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُوا الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثُوًا لَهُمْ وَكَأَيٍّ مِّنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِن رَبِّهِ كَمَنْ زُوِّينَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ كَمَنْ زُوِّينَ لَهُ أُسُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي يُعْدَى الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِمَّا إِنْ غَيْرِ آسٍ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 افلا يتدبرون القران افلا يتدبرون ام على قلوب اقفالها ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم الشيطان سول لهم وأملى لهم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 ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه وكره رضوانه فاحبط اعمالهم ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اضرانهم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 إِنَّ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد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 ولئِيَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُ وَإِن تُؤْمِنُ وَتَتَّقُ يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِن يَسْأَلُكُمُهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُ وَيُخْرِجُ أَضْغَانَكُمْ هَאَ ها أَمْتُمْ هَاأُلَاء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 تولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم